وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم نباد. Welkom allemaal bij les nummer 94 van de lessen in de Arabische grammatica. أخذنا في الأسبوع الماضي النعت الحقيقي والسببي، ثم مطابقة النعت للمنعوت، ثم النعت حين يكون جملة رأينا فيما سبق أن النعت نوعان. نعت حقيقي ونعت سببي فالنعت الحقيقي هو ما دل على صفة في نفس متبوعه وأما النعت السببي فما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع هذا بالنسبة لتعريف النعت الحقيقي والنعت السببي ثم راينا ان النعت بنوعيه يعني النعت السببي والحقيقي يتبع منعوته في رفعه ونصبه وجره وكذلك في تعريفه وتنكيره ثم راينا ان النعت الحقيقي يتبع منعوته فوق ما تقدم في افراده وتثنيته وجمعه في تذكيره وتانيثه كذلك وراينا ايضا ان النعت السببي يكون مفردا ويراعى في تذكيره وتانيثه ما بعده وأخيرا راينا ان الجمله بعد النكرات صفات يعني نعود وبعد المعارف احوال هذا ما كنا قد أخذناه في الدرس السابق واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ درس التوكيد لكن بعد قبل ذلك سنتدرس معا التمارين المتعلقة بالنعط الحقيقي والسببي فنبدأ بإذن الله تعالى بالتمرين الأول يقول سؤاله ميز النعت الحقيقي من السببي في العبارة الآتية سأقرأ العبارة ثم نستخرج منها النعت السببي والحقيقي القاهرة مدينة عظيمة تضارع كثيرا من المدن الأوروبية في جمالها ورونقها وقد زاد سكانها في الايام الاخيره زياده عظيمه وفيها كثير من الميادين الواسعه والحدائق الغناء واذا طفت في انحائها وجدت قصورا شامخا بنيانها ومساجد عاليه قبابها واحياء متسعه شوارعها ووجدت مصانع ومتاجر وعملا وعمالا وفي كل شتاء ينزح إليها السياح الموسرون من الاقطار القارس بردها فيقومون, بم... فيقومون ما شاء تحت سمائها الصافي أديمها بهوائها الجميل. هذا هو النص dit is de tekst en nu gaan wij uh, eerst proberen te vertalen en daarna uh, antwoord geven op de vraag wie wil mij vertellen wat de tekst inhoudt wat betekent يعني ما يوجد في هذه العبارة القاهرة مدينة عظيمة تضارع كثيرا من المدن الأوروبية في جمالها ورونقها بطريقة لدى تسيخة Wie wil daar antwoord op geven, Cairo is een geweldige stad. Die lijkt op vele Europese steden qua schoonheid Accent. cent. Todaria wil zeggen dus lijkt op Tushab. Heel goed. Wat je de zij de Sukenu Yamil Zijadetam In de laatste tijd worden er steeds meer woningen gebouwd. Hmm. As -sukkan. As -sukkan. Suqan سوكان is de bevolking. Dus. Dat betekent dat. De laatste tijd. Uh, is de bevolking. Vermeerderd. Hmm? Dus. Zijn er steeds meer. Uh, is er steeds meer bevolking. Bijgekomen. Nou. Nah. وفيها كثير من الميادين الواسعة والحدائق الغناء نعم وفيها كثير من الميادين الواسعة والحدائق الغناء إنه زنفيلران الفيلدر ان تاونا فوخلاد نعم نعم واذا طفت في انحائها وجدت قصورا شامخا بنيانها نعم مو ميادينا حدائق زين وفيها كثير من من الميادين متضمن ميادينا زين als الميادين zeg Water, the water. The water in plaats van i. De vraag stel ik weer terug. zeg maar. Moet het een of een zijn? het de لا. وفيها كثير من الميادين الواسعه صيغه منتهى الجموع يافو تسفال سيراط مونته الجموع المار خودكيك دا ستات فيها كثير من الميادين من الميادين بالستوب مجرور بالفتحه لكن لا تشمل حيث وفيها كثير من الميادين متضم من الميادين أو من الميادين وفيها كثير من الميادين Moeten we al-mayadine zeggen of al-mayadine? Het heeft alif en En we hebben gezien dat als hij alif en krijgt of als hij modaf is, dan wordt hij inderdaad met een kasra majroer. Heel goed. Dus het is min al-mayadine waasira wal الغناء كذلك يا خد طيب وإذا طفت في أنحاءها وجدت قصورا شامخا بنيانها وإذا طفت في أنحاءها وجدت قصورا شامخا بنيانها. Tofta iets met paleizen. Nou, Kosor, dat zijn paleizen. En als je gaat wandelen of rondkijken in haar verschillende hoeken, dan zul je paleizen vinden waarvan de gebouwen hoog zijn. Dus de gebouwen van deze de paleizen zijn hoog. Schemig, hoog. Wa ma sajide aalie ten kibabu ha. Wa ma sajide aalie het moet trouwens zijn. In plaats van aliyatin. Dus ze hebben daar een fatha. Ze zijn daar een fatha vergeten. En moeskeba van de hoog zijn. Qibab is jama' Kubba. En kubba is een koepeltje. Waarvan dus de koepels hoog zijn. وأحياءً احياء متسعه شوارعها وأحياءً احياء متسعه شوارعها شوارعها ان سومسه زينده ستراتن رام اي نيت را نو كيك هير Gebruiken ze eigenlijk punten in komma, waar ze door elkaar? Die punt, die hoort eigenlijk weg te zijn. Aliatan kibabuha, moet een komma zijn in plaats van punt. Wa ahiaan shawariuha. En daar moet het punt komen. Dus de zin gaat nog steeds verder. Hij zegt, en als je wandelt of rondkijkt, in haar verschillende hoeken. Uh, Dan zul je wijken vinden. Ahje is meervoud van hai. En Al Hai is een wijk. Dus je zult ook wijken vinden waarvan de straten wijd zijn. Is het duidelijk of niet? ما أحياناً ليس أحياناً نعم أحياناً يصير inderdaad سومس، but أحياناً حي in الحي is طيب in ووجدت مصانع عندما da moet ik komen ووجدت مصانع ومتاجر وعمل وعمال جت مصانع ومتاجره وحملا وعمالا مالا ان دان سولي وفي كل شتاء ينزح إليها السياح الموسرون من الأقطار القارس بردها وفي كل شتاء ينزح إليها السياح المنصرون من الأقطار القارس بردها En elke winter gaan er toeristen heen vanuit landen waar het dan koud is. Nou, waarvan het heel erg koud is. Waarvan de kou zeg maar heel erg is van die landen. En Suyagha staat hier toeristen, al Mousirun. El Mousirun betekent die het goed hebben. Dus de rijke toeristen zeg maar. فيقيمون ما شاءوا تحت سمائها الصافي أديمها. En dan doen ze wat ze willen onder het heldere oppervlak van de hemel. Fayukimouna ma sha'u. Nee, يقيمونا. Dat is van het werkwoord akame. Akame. yukimu. dat wil zeggen verblijven. Dus ze verblijven uh, zolang als ze willen. ما شاءوا، فضفيلة، سهولان فضفيلة. تحت سمائها الصافي أديموها. انظر، السماء، إن ده بات. يا، يقيم الإقامة. الإقامة هي ستفل بلايف. طيب. ويتمتعون بهوائها المعتد للجميل ويتمتعون بهوائها المعتد للجميل En ze genieten, klopt, je hebt met En ze genieten van het milde, mooie weer. Heel goed. Dat was dus de vertaling. En nu gaan we antwoord geven op de vraag. Namelijk. We gaan onderscheid maken tussen een naad al-haqiqi en een naad in de al-sababi. In deze zinnen. Dus we gaan eerst kijken waar een noot zijn. عظيمة أحسن القاهرة مدينة عظيمة تضارع كثيرا من المدن الأخرى طيب حقيقي أم سددي عظيمة نعت want het slaat op Het is een eigenlijk een eigenlijk een eigenlijk een eigenlijk een eigenlijk een eigenschap een het woord zelf. Heel goed. een al een Heel goed. En dan gelijk een eigenlijk zeggen. نعت حقيقي كذلك يا خود نعت حقيقي إن فوغنة من المدن الأوروبية في جمالها ورولقها وقد زاد سكانها في الأيام الأخيرة الأخيرة نعت حقيقي كذلك يا خود فوغنة أعظيمة زيادة عظيمه كذلك نعط حقيقي يغط تفغن الذي بعده وفيها كثير من الميادين الواسعة أحسنت نعط حقيقي كذلك والحدائق الغناء تفغن الغناء كذلك نعط حقيقي يغط تفغن Ida to fi ahia eha wajete koszor en samichan Boniano shamichen naar toen sababycent shamuchan Boniano. Hetgeen wat hoog is, wat shamig is, dat zijn Bunyan. Dus iets wat een link heeft met Kosoor, die men goed is, kosor is mijn oud, and Bonian heeft een link met Kosoor en samichan. Het is een eigenschap van de dus het is naad sababi, sebaby. Heel goed. Vormde. Alie, hein? Alie. Alie ten kibabuha, kadelijk goed. Met het alief, hein? Wat is dan de Arab van het, het tweede woord? Welke tweede woord? Kribebuha. Hmm. Bunyanoha. Wat is de Arab van Kribebuha in dit geval? vad är det arabdar Is wel geluid toch? Taiyip uh, Of Bunya Nuhan Een soort van Mubaf Ilih hmm? Het is niet Mubaf Ilih, Dat is die Ha die erachter komt, Kibabu Ha Maar wat is kibabu zelf? النعط السببي جاء الرجل المهذب أخوه العاقلة أمها الجميلة صرجه الفسيح فناؤه um, النوعوت يش المهذب, النعت. النعت. المهذب العاقل الجميل الفسيح يزيد ذاته إن بعضه في بعضه في بعضه في النعت في بعضه نعت بعضه في بعضه في بعضه في بعضه في بعضه في بعضه في بعضه في بعضه في الشاميخ شامخا بنيانها عالية قبابها. ديز النعود دي هاودن. ااا. ااا. ااا. ااا. ااا. ااا en het werkwoord daarvoor dat is hetgene wat hoog is dus dan wordt het uh, de Arab daarvan wordt gedaan als fa'il wat daarna komt is eigenlijk fa'il van het werkwoord wat zit in die naad want die naad die soms is fa'il is en die soms een sigat uh, mubayla zijn, die doet het werk van een feal, van een werkwoord. Dus, wat is hetgeen wat zijnig is? Ja, dat is dus al-bunyan. Wat is hetgeen wat a'ali is? Ya'alu, ala Yalu, ya Dat is al-kibab. Dus in dit geval zijn ze fa'il. أه طيب كمليت <متماع> اعراب لاتبدو بفضل دون باي وجدت قصورا شامخا بنيانها لاتبدو دون ردزين بدون وجدت اس فعل انفاعل ها؟ فعل ماض مبني على السكون التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل قصورا مفعول به منصوب بالفتحه طائره على اخره شامخا نعت سببي نعت سببي منصوب بالفتحه بنيان, بنيان فاعل ل اسم فاعل شامخ، فاعل لاسم فاعل شامخ، لأن الشامخ اسم فاعل تعمل عمل فعلها زلف تصفده فنكسي أصل فعل زلف، وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. is het طيب، dan gaan we nu naar de volgende. आलिया تنقباب واضخات وأحياء متسعة شوارعها دفوق فيكم بارك الله تعالى، نعط متسعه شوارعها نعط سببي كذلك متسعه نعط سببي اخذ فرن En nog even tussendoor, wordt het woord voor de naad dan alsnog men oot genoemd? Ja. De, dus kosor is man'oot. Ja. Dus in beide, of nou sababi of haqiqi is, is het man'oot. Al siruna, naad, haqiqi, -ki heel goed. Volgende. القاضي بردوا نعت سببي، أحسنتم. الصافي أديمها نعت سببي كذلك. هاخد فهمت؟ المعتدل نعت حقيقي هاخد. مخلص رفنت. وزطت. الجميل أو ياخد الجميل لا حقيقي. هذا was de laatste. طيب، اك خان نيو نا ابغا في توي اسركين فراخ زين. يقول السؤال عين في ما في الجمل الاتيه من النعوت والاخبار والاحوال النعت الخبر لا تزور احدا والسماء ممطره حتى لا تدخل عليه مبلل الثياب ملوثا الحذاء فان ذلك Ahayebon Kabir. Wat betekent dat in zin? Daarbij niemand op bezoek terwijl de hemel regenachtig is. Heel goed. Het telet het goede aan de Wat anders zul je bij hem aankomen met matte kleren. هو ملوث في الحذاء ملوث بالتلوث التلوث في اونتريينين فيزه ناتو بيج فيزه met een een vize eh schoenen فإن ذلك عيب كبير en dat is werkelijk شخص احسنت طيب نعود الاخبار عن الاحوال دلعتهاالا والسماء ممطرة جملة حال جملة حال ارحت ان ممطرة فتصل الاعراب في الممطرة ممطرة لا تزور احدا والسماء ممطرة الجمله زلف اس ان دات حال نحاوي الجمله بكيك زلف السماء ممطره ما تذ الاراد دارفه خبر احسنت مش ممطره اس خبر مرفوع بالضمه الظاهره على اخره يا طيب فهد السماء مبتدا نعم السماء مبتدا كنب و حرف الحال نعم واو, واو الحال نعم واو الحال لا محل له من الاعراب طيب د فوغنده نروت وفي الاخبار وفي الاحوال ات حال مبلل الثياب مبلل الثياب هذا ما حال يعني حال عند الدخول لا تدخل عليه مبلل الثياب حسنت فذا ملوث كذلك، ملوث الحذاء، ملوث إسحال، تفوقنا. ان عيب إس خبر، فإن ذلك عيب، خبر إن إن تخفى، إن ذلك عيب، إيه كبير نعتون حقيقي احسنت اذغ كانوا يفزنون بل كانوا يفزنون بل كانوا يفزنون بل كانوا يفزنون بل فاكهه لذيذة طعمها طيبة رائحتها وهو من فاكهة الشتاء الطويلة البقاء ik kan deze zien de sinaasappel is een fruit waarvan de smaak lekker is. Achzend. Verder. Tjebetun raaichatuha. Waarvan de geur ook lekker is. Heel goed. Wauw, de fakehouten van de shiitaan. Het is طويله Het is Nou. En hij is van de langere blijvende winterse fruitsoort en nu antwoord op de vraag طيب فاكهه خبر مفرد احسنت فاكهه خبر لذيذ أو لذيذ طعمها نعت سببي اذا لذيذ نعت سببي احسنت جيد volgende طيبة طيبة رائحتها كذلك نعت سببي خود نفهم من فاكهة شبه جملة خبر وهو من فاكهة الشتاء الطويلة البقاء حسنت من فاكهة الشتاء هذا هو جار ومجرور شبه جملة كذلك خبر ها خودت فون الطويلة تحت أو نعت حقيقي الطويلة نعت حقيقي هل هذا هذا؟ دي بلات في كايكنا دلات تزين وهو من فاكهة الشتاء الطويلة إست الطويلة الطويلة الطويلة الطويلة وهو من فاكهة الشتاء الطويلة فرم أي ذلك فورت فاكهة أحسنت وهو من فاكهة الشتاء الطويلة البقاء طويلة فتفصوا كالفيرد بالتكنيش من الطويل Oh, geen geluid. Geen geluid, nog steeds niet. Nog steeds geen geluid. Niks. Nu wel. Nu wel, bij je. Uh, wat was de vraag? Wat val ik vragen? Tawila! Wat betekent Tawila ook alweer? is het klaar dan niet goed? hapert dus, hapert. Het hapert. Tijd ik zal ik zal opnieuw Awila betekent lang. Heel goed. En wat wordt er dan lang? Wat wordt er met lang bedoeld? Is de fruit zelf lang? Is de fruit zelf lang? Of iets anders? Nee, het blijven ervan. Namelijk, al-baqa'. Al-baqa'. Dus het woord dat daarna komt. Daar slaat deze eigenschap op. Dus deze eigenschap verwijst naar. Baqa'. Uh, maar ik vind het vreemd dat ze beide alif lam hebben, juist dus deze uh, naad sababi waarna dus een woord komt die een link heeft met al-man'ud die heeft hier dus alif lam in plaats van el idafa normaal gesproken hebben we gezien dat er Ila idafa heeft bunyanuha, qibabuha uh, enzovoort en nu heeft hij alif lam. dat kan dus soms ook التي فلان heeft in plaats van مضاف المضاف إليه دشكنوك زخة وهو من فاكهة الشتاء الطويلة بقاؤها of البقاء دش دشكنوك الفطيس الإعراب في البقاء هير. البقاء و البقاء آ و البقاء إ. أحسن تفاعل تفاعل Ik denk dat het genoeg is voor wat betreft opgave 2, tenzij er vragen zijn. Nee, geen ism fa'il, maar ism-mobellera. Er zit mobellera in, pawiel, fail. En deze syrup mubalaga die doet dus het werk van een verhail. طال طال البقاء طال يطول طال البقاء yeah. نعم فاعل لان طويله صيغه مبالغه تعمل عمل فعلها سو زخير done complete Ja, is toch wel. geluid, of niet geen geluid? de is een dat, ja, zo kun je het zeggen. Zo kun je het zeggen. Sieratmobila. Maar je is Mobella, Siera. Het wordt sierat genoemd. Siera. Sieratmobila, sieratmobila, wat team. Ja. dan gaan we nu naar Timen 5. Timrien 5. ضع في كل مكان خال نعتاً مناسباً الهواء تتس انفلا منعش للأجسام نفتر كنت بيهير انفلا نعت الهواء البارد منعش للأجسام احسنت dus, het uh, koude lucht is verfrissend voor de lichamen. Voor het lichaam. Uh, Zin drie. El mao. alma'u alkadiru El mao. kadiru. Moderun, ش شربه شربه الماء الكدر مضر شربه أحسن تروب الظاهر اتدرinke دارفان is slecht طيب الاشجار تظلل تضل الماره زنزس الاشجار نعت تفخ تظلل الماره dus de hoge bomen die geven schaduw voor de voorbijgangers even kijken zin nummer 10 لا تأكل الطعام لا تأكل الطعام La te eten. niet het bedorven eten. de laatste zin laatste zin opgave deze opgave eten. La te La te eten. je te eten. Teskunil en Kine. En oozag. Beter. Alloosie gehate. Dat is dus Sefa. Heel goed. Verblijf dus niet in vieze plekken. Tajib, we gaan nu naar opgave 4. يقول سؤاله ضع في كل مكان من الأماكن الخالية منعوتاً مناسباً ها تضع المنعوت يمدس منعوت تفوخاً أفئين فلا أي زين. الزنب لا تكني نار الزنمر دري خان الكثير يطغي صاحبه الكثير يطغي Sahib. Payib Jutri, Minatoyen, Tara, Jatra, Jutri, Atra, Atra, Jutri. Wat betekent Tara? Betekent de grens overschrijden. De grens overschrijden. Wat is Tara? Uh, en nu in atara is de grens doen overschrijden. De grens doen overschrijden. Dus iets wat veel is, doet de eigenaar ervan de grens overschrijden. Is het nu duidelijk? Dus iets of het, het, het veel hebben van, van iets dat doet de grens overschrijden, bijvoorbeeld, wat kan dat iets zijn? Dat kan dus het hebben of uh, it, uh, veel geld. dat doet de eigenaar ervan. de grens overschrijden. Dus met andere woorden, het is slecht. Het kan slecht zijn. Zin nummer 6. Daharat fi sma'a kathifa. Waar het vis-se-me-i, i is met een enkel fout. En kathive, uh, dat zou wel kunnen, want kathive betekent dichte. Nou, dat kan dus ook één wolk zijn die erg dik, uh, dicht is. Dat zou kunnen. دوش في السماء سحابة كثيفة ماربيتر سعو زين ظهرت في السماء سحوب كثيفة دوش ميرفعت فان سحابة سحوب كثيفة يعوز زين كموق زين نمر نزل من السماء غزير نزل من السماء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 dus maak zinnen met de volgende naad. Tawil. Laten we met tawil beginnen. lang Tawil. Het moet naad zijn. Maakt niet uit. Naad. Hakiki of naad. Sebebi. Mag je zelf kiezen. رأيت الرجل الطويل أحسن. رأيت الرجل الطويل اكزخدة وما من سخي سخي خرج إلى المسجد أخ سخي طيب إخ أه... إمانتنا المسكين من برودر دي غل إس فريغيفغ إس حسن. نظيفة ملابسها نظيفة ملابسه ولد نظيفة ملابسه دخل البيت kan. We doen wat hij heeft met de melebis. We Heel goed. Dus een uh, jongen waarvan de kleren schoon zijn, ging het huis in. Als um, mm -hmm. laatste, Aliat. Aliat. الشجرات العاليه وقعت ماذا تريدني ان اقول الاشجار اشنو العاليه وقعت في النوم ده وقعت على الأرض الشجرات العالية وقعت على الأرض. دش دفيل أم دهوك بوم فيل طيب التمرين السادس. كون جملا تكون في الأوصاف الآتية نوعة سلبية. نيو فلفا دهوك النعوت نوعة سلبية ماكين زين. عاقل عاقل البنت التي جلست في الفصل معي عاقله اختها احسنت لذلك الميشي التي من الميزات في هار ها زوجها عاقله اختها جميل جميل أبصرت السماء الجميلة قمرها قمرها احسنت ابصرت السماء الجميلة قمرها احسنت كيف المسافر المسافر الرجل المسافر بنته زارنا الرجل المسافر بنته زارنا ضد ذي دمجة Waarvan de dochter reizende is, heeft ons bezorgd heel goed alleen moet denk ik wat verbeteren in de zin. Kijk, al 60 بعد Wat zegt? Wat zegt dat? Een natus het gaat hier om natuurbiën. Een natus cedebiu, you mufradan, what يراعى في تذكيره وتأنيفه ما بعده دوست متهير مسافرة زين الرجل المسافر مسافرة بنته زارنا احسنت دوست من وينس دوختر ريزنده دوست هيفت ons بزوخت اخوت طيب <تصفيق> حول في جمل مفيدة الأوصاف السببية الآتية إلى نعوت حقيقية نعوت حقيقية في معك إن جمل مفيدة شديد بردها شديد برده. لا تكره يخبطن. لكن زين زدانغ. هذا الاقتباس نعود حقيقيا بعض. كان اليوم بردا شديدا. Kan het in de winter? shadiden. het wil zeggen, vandaag was het erg koud, klopt dat. het hmm. is dan winter? Kan het en Berd is mijn hoed. Maar hij zegt niet zo. Kana lioumo Berd en Schadieden. Een Berd zelf is Shadid. En. Uh, kijk, uh, şey, als je even nadenkt. Kana is dus. Uh, في عمام ماقس أن اليوم سوضان سوضان اسم كانا زين طوخ أن بردن خبر كانا مريا ديس دوش خين خبر اخليك يكن نتزيغة اليوم بردن اليوم بردن لاتفادي كانا ذي moet de de in gaba? Nee. Ik kan zeggen, Al jømu, beridun. Al jømu, beridun. Wat is Bert? Ik kan niet zeggen Bert. Bert is de kou. Dus ik kan niet zeggen, de dag is de kou. Koud is dus berid. يكنظرخ كان برد اليوم يا برد اليوم كان برد اليومي شديدا مرضا هبنت نات أما نعود ماله بيا مبتدأ إنخبر أو في اسم كان إنخبروها تحول في جملة مفيدة الأوصاف السببية الآتية إلى نعود حقيقية ثم نضع أخرى يأخذ البرد لنعود معك إن شديد دي نعت إس دي خاية نعت فور البرد ثم نضع <سؤال> باردن شديد. مشيت في الشارع والجو بارد شديد. مي اتيس البرد زلف دي كاو دي ارخ اس ان اشي بارد تبايزت داليس بارد زلف الصفة <صفرق> نعت <صفر> داليس <صفر> نيت <No>. وطفا <صفر> فيلا دون البرد فيلا فأس منعوت هابا en de Ossefa voor Albert. Bijvoorbeeld, je kan zeggen dat is. Uh, ik, uh, ik geef toe dat het een beetje moeilijk is. Uh, je kan... Hierbij zeggen, bijvoorbeeld. Ijstu yawmen fihi bardun shadidun. Bijvoorbeeld. Ik heb een dag meegemaakt met erge kou. Met heel veel kaal. Ijstu yawmen barduhu shadidun. Dus hier heb je shadid als naad voor Berd. Laten we kijken, misschien komt iets anders wat makkelijker te maken is. Nou, bijvoorbeeld. Nafi'un Nafi'un In dit boek is er nuttige kennis. En als laatste in deze opgave: Mufetachatun nawafidha. Mufetachatun nawafidha. Hier staat dus letterlijk eigenlijk waarvan de ramen open zijn. Ara nu vivan mefete hatten. Kijk, Even kijken, hier moet het een en ander verbeterd worden. Ara nou viva. Meftoha. Kijk, nuaf هذا هو مير فاتح نافذة نافذة نوافذ نافذة نوافذ نوافذة طيب رأيت نوافذاً مفتوحاً كم ذات؟ مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء مفتوء zeggen نوافذا dan نوافذا مفتحة طبطت أو مفتوحة كنوك maar kan ik أرى نوافذا مفتحة نوافذتا ليه مرفوع اسم نوافذ نوافذ سنضر بعد فراخص نوافذ كم زخم التنوين نضر منت نوافذ أحسنت رأيت أرى نوافذ مفتحه لأنه سيغط منتهى الجموع دوس سيغط منتهى الجموع دوس فالكلمه إذن ممنوعة من الصر لأخذ تكره خين تنوي التمرين الثامن. التمرين الثامن. كيف تحول النعت المفرد المذكور في الجملة الآتية إلى المفردة المؤنثة ثم إلى مثنى والجمع بنوعيه؟ عدو عاقل خير من صديق جاهل عدو عاقل خير من صديق جاهل دس يمتفن المفرد المذكر المذكور مفرد متشى المفردة دس مؤنثة المذكر فانس ما بتقول سير Kiefer, tu hawilu naatu al-mufrad al-mudakkar in plaats van m'dakkar. Fil jumla til etia ila al-mufradatil muannafa. Laten we omzetten. Een verstandige vijand is beter dan een onwetende vriend. Dat staat hier. En nu moeten we. المفرد المذكر فرفنه دور أو فمت المفردة المؤنثة فراولك فطورت الضع دوة عاقلة خير من صديقة جاهلة أحسنت أنضى المثنى مثنى مذكر عدوان عاقلان خير من صديقين جاهلين أحسنت مؤنث عدوتان عاقلتان خير من صديقتين جاهلتين احسنت انضم الجمع مذكر اعداء عاقلون فعاقلين خير من اصدقاء جاهلين عاقلون اخت اعداء عاقلون خير من اصدقاء جاهلين يا مؤنف عدوات عاقلات خير من صديقات جاهلات أحسنت يا <تصفيق> ايش زين <تصفيق> التمرين التاسع حول النعوت المفردة في الجمل الآتية إلى جمل وصفية <تصفيق> geluid geen geluid is er geluid of niet ah, nu wel nu is er wel geluid We gaan eventjes stoppen voor drie minuten. We gaan eventjes drie minuten stoppen en dan gaan we verder. Inshallah. Even wat water drinken of zo. En dan komen we terug bij Idilayat. Tajib, we gaan verder. Inshallah. We zijn gebleven bij Temrin Attazia op half negen. Hawilin nouoete al-Mufradate. Dus je hebt naadmoord, een woord in de volgende zinnen en daarvan moet je ze vervangen. Die moet je vervangen met een jumla waarschij الجمل الاولى مررت بحي مزدحم بالسكان. wat kunnen we hier مررت بحي مزدحم بالسكان. een langs een wijk eh eh met bevolkt is de druk bevolkt is. Tay wat wordt het? Marartu bi hayyin yazdahimu من sukkan Ahsan. Dus de zin wordt in plaats van muzdahim die nadt is, krijg je dan ik ga nu naar 4, Zin 4 We gaan niet alles doen. Zakai kelben la kelben Ik gaf water aan een blaffende hond. Of nee, niet blaffend. Ik heb wil zeggen. سقيت كلبا يلهث احسن سقيت جمله فعليه من فعل وفاعل مستتر في محل يعني جمله وصفيه هي جمله was via Fimahali nasb Naat. Salam alaykum salam wa rahmatullahi wa wa wa wa wa wa wa is het voor wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa حول الجمل الوصفيه في العبارات في العبارات الاتيه الى نعود مفردة نيو اندرسون الجمل النعتيه خاي ام مع نعود مفردة استخل. قابلت ولدا يصيح ايوه قابلت ولدا صائحا ياخد يصيح جملة وصفية صارت صائحا يعني نعت مفرد الجملة الثالثة أحب كل عامل يتقن عمله كافا de werknemer die zijn werk doet goed. Ik hou van iedereen die zijn werk doet goed. Ik hou van iedereen die zijn nu de laatste zin 6 rakibtu bakhiratan ghorafuha jamila ik ging in een uh, boot waarvan de kamers mooi zijn ghorafuha jamila de kamers daarvan zijn mooi ركبت باخرة جميلة الغرف جميلة الغرف <تصفيق> نعم ركبت باخرة طيلة الغور في. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نذهب إلى الدرس. ما الذي تحدثه من التغيير في الجمل الدرس. لتجعل نذهب التي بها نحن uh, mag ik vragen uit welk boek jullie werken? Ik zal even de link plaatsen naar het boek. Dit is het boek. Um, dus we hebben hier in deze zin, of in deze opgave zinnen. of we hebben een haal en dan moeten we daar een nooad van maken. Of barakallahu ta'ala. Ja'at il bintu tabhak. Het meisje kwam lachend. Ja'at il bintu tabhak. Tabhaak. Hoe gaan we so da dat veranderen? Zodanig dat de jumla de wordt jumla جاءت بنت تضحك احسن دوش المنعود بعد النكره بعد الجمل بعد النكرات صفات او نعود وبعد المعارف احوال إذن نحول المعرفه الى النكره ذا البرق يلمع ابصرنا البرق يلمع اذكر البلكسم غلمن او ليتغيفن ابصرنا برقا يلمع تاخذ دس النكيره ان بلاص التمرين الثاني عشر. أبخر تعرف؟ غير كل جملة من الجمل الآتية لتجعل الأخضر التي بها نوعة. أبليخت نعم أحسن أبليخت. لا تجيء نعم. لش متدزين فر أندرن سودان الخبر فر أندرت إن نعت الحجرة نظيفة. فاتخايدون دان الحجرة نظيفة وخايد دايز زين فالانضر زودان غطت نظيفة نعت وورد ان بلاتس فالخبر نو الحجرة مبتدأ ان نظيفة اسم خبر الحجرة النظيفة احسنت ما دان كياخدوش خينزين ها لموتيت دان افماك الحجرة النظيفة از دان خينزين ما الحجرة النظيفة از جملة مفيدة uh, welke bladzijde? Misschien kan iemand even snel kijken welke bladzijde we zitten. Even zien welke bladzijde het is. <tie> even kijken. Als ik nu een hebben we al gehad. Het uh. werkt niet. Het token hier is. Maar het is heel erg serieus dat het er is. Even zien. We zitten op bladzijde 12. Op opgave 12. Dat is uh, 185. 100, nee, sorry, 143. 142 in het boek en 143 in de PDF-bestand. 143. Dat is bladzijde. Nou, wat je zei. ام ايكرهو نار الزهره ناصع <تصفيق> ديابها الزهره hoe veranderen we deze zin zodanig dat nasia naad wordt? Azahra do naasia bijaadia nee. We hebben gezien dat een naad een menuut volgt in het tarief in het ten keer. Zahra is Mahdife En nausia is nakira. En dat kan dus niet. Als we willen dat nausia. Als we willen dat Nasia naad wordt. Ja, bij jou is naad. Is m'daf. En niet nausia. Dan moet die Ma'arifa zijn, ja. Net als zij bij Al-Khajaratu Annawi Fetu, dus allebei Ma'arifa, of allebei Nakira. Nasihooba Yadiha. Nasihooba Yadiha. Ja goed, maar de vraag is hier dat het naad moet zijn naad voor al-zahra en naad moet al-man'ud volgen in zowel het tankir en het tarif dus wat wordt het? al-zahra nasihaten. Hm. En we hebben بعد gezien de قاعده 60e van de 100, 100 zes. An natus sadadi, dat daar had het over hier, Hey, goed. dus na sia omdat bayan mudhakkar is dus az-zahra tunnasihu bayadaha az-zahra tunnasihu bayadaha en bayad is mufrod is mudhakkar dus eh uh, ook uh, de roos, az-zahra de bloem waarvan eh uh, de kleur wit, de wittigheid, als het ware, erg eh, opvallend is. Naastja, naastja betekent fel, opvallend. Die erg wit is, zara die erg wit is. Is het duidelijk of niet? waarvan de kleur wit uh, duidelijk uh, te zien is, zoiets. Maar nog steeds is de zin niet compleet natuurlijk. Als Zahra naast al bij jou doorheen, moet je nog wat zeggen. Als is moeite ja, als is moeite maar de zin is nog niet compleet. Want je hebt een moeite en je hebt een naad daarvoor, maar je hebt geen gabar nog. Ja. Een yes. naad is. Een inderdaad is inderdaad naad. Beyabu is vijl. En dan moet nog een gabar komen. Ja, gabar ontbreekt. Ik weet niet of ik te horen ben. Is er geluid? Taye, bidden, zo is het goed inderdaad. Gabar ontbreekt hier. Dan gaan we nu naar opgave 13. Opgave 13. Het temmering is achar. كون ست جمل تشتمل كل واحدة منها على نعت حقيقي مع اختلاف المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. دش متهير أنظر زين معك زس نعت حقيقي دمتي فر أندرا دش مطيع ستةز فشلندز زننجهف فشلندز موكليهدا نعم لك المنعوت مت مذكر مؤنث زين عند المفرد ان مثنى انجمى دوش مفرد مذكر مؤنث مثنى مذكر مثنى مؤنث انجمى مذكر مؤنث دوش دعني بياه ازاس موقع الكهدف التلبيد الذكي ذهب الى المدرسة حسنت تطيس مذكر مفرد مذكر التلميذة الذكية ذهبت إلى المدرسة أحسنت تسليم معيشة أو تسليم معيشة خلال شهور هذا مفرد مؤنث هذا هو ستيفنس للاتصوات أبقى التلميذان الذكيان ذهبا إلى المدرسة هيأخذ. ال الذكيتان ذهبتا jongens gingen مؤنث مثنى de tilmidaatan al-dhakiyatan ذهبوا إلى المدرسة الأذكياء، بلطفا الذكيون. دقيس دش ال ميرفاوز. مذكر مذكر جمع مذكر التلاميذ الأذكياء أن التلميذات الذكيات ذهبنا إلى المدرسة. دقيس الضباط جمع مؤنث هاوت. دوجب تزينه، هير النعت، اللفظ المنعوت، إن ألاس، إن الت الت التمكير، إن التعريف، إن التذكير والتثنية أو ف والتأنيث، إن الإفراد والتثنية والجمع. كون ست جمل تشمل كل واحدة منها على نعت سببي مع اختلاف المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. Hetzelfde, dezelfde vraag, maar nu moet al-men'oud een sababie of naad as-sababie zijn. Naad as zijn in plaats van naad haqiqi. Oké, ga je البنت التي جلست في الفصل عاقلة أختها ضط اسم فرد رختف رختف البنت التي جلست في الفصل عاقلة أختها فارس هي النقط السببي وعندما الناب الضغط عاقله الضغط المنعود. الضغط المنعود. وعليكم السلام الضغط الله. عاقله اسمعت واين المنعوت البنت كم البنت هيفت الف ولام معرف إن عاقلة اسمكره كم ضت راينا في القاعده ان النعت بنوعيه يتبع المنعوت في التنكير والتعريف طيب لاتفورت داندزين العاقلة. البنت العاقله احسان يا يا برسيس زاره الاسلام ماجد زينف البنت العاقله التي جلست في الفصل اختها امم لا لا لا لا اختها مت دهgene de link المنعود مت البنت البنت العاقله اختها جلست في الفصل احسن البنت العاقلة أختها جلست في الفصل. أحسن. هير هابدوس منعوت مؤنث مفرد. laten we nu moedker moord van maken. Dat is de eerste mogelijkheid. Mufrad, muذekker. De vorige zin was Mufrad, mu'ennif. البنت العاقلان اخاها جلست في الفصل اختنا المثنى ابدو لينه المنعوت هي بتوفر المنعوت ديموت مت مذكر زين البنت دي البنت دي المنعوت دي العاقله دي نعت مره ذيلا المنعوت فريير Deze is Dus meng uit in de eerste zin, was Mufrad mannelijke mannelijke mannelijke mannelijke mannelijke mannelijke السلام طلاب طيب الولد العاقلة اخته جلس في الفصل احسنت هي جنس المنعود الولد شنو مفرد مذكر مار العاقلة بلا اسم مؤنث امضت العاقله فولتت تخين <تصفيق> وان دماركمت namely اخت اخت اسم مؤنث دوس انتانيث ان تذكير <تصفيق> فولت انعط السببي اتين ودرناكم الولد العاقله اخته جلس في الفصل ساوست ان نيغون في المنعوت مؤن مثنى معك مثنى مذكر مثنى مؤنث اتخفر البنتان العاقلة أختهما جلستا في الفصل يا خد الولدان العاقلة أختهما جلسا في الفصل أحسنت. dus يزيد ziet dat eenaat volgt het geen in het teذkeer en blijft Mofrad. Hij volgt dus niet hetgeen wat ervoor staat in het tethnie. Al-Banaat al-Aakilat uktu hun, gelesna fil fasl, achsend. En dan, al-Aulad.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 En nu gaan we zinnen maken uh, met een naad die Jumla Ismia is, een zin met naad Jumla Ismia en een andere zin met naad Jumla Fialiyë. الشجرة القليل أوراقها وقعت. هيريس النعت مفرد تسخين وقطع جملة الشجرة القليل أوراقها وقعت على الأرض النعت هيريس القليل القليل اسم مفرد إن فورد إن فيليجست جملة ستة جمل يكون النعت في الثلاث الأولى منها جملة اسمية وفي الثلاث الثانية جملة فعلية الشجرة أقل أوراقها وقعت. الشجرة أقل أوراقها وقعت. مم. أقلها. مأم مأم يكن ذا خب رأيت شجرة أوراقها قليلة رأيت شجرة أوراقها قليلة دانس دس أوراق قليلة دس خبر مبتدىء خبر إن دس جملة die een beschrijving geeft voor de schegere. En dus is naad. Jumla wasfieh. Jumla Rai Raaaytuu Shajaratan aurakuga En nu. Jumla fiallieh. نجحت نجحت البنت الجميل خطها يا ما تسخ جملة اسمية هي اتس نوخ ستيت نعت مفرد نجحت البنت الجميل الجميل ذات از النعت ان تنزم الجميل اس نعت سببي هير اومداتي ام بشريفين ما جيف نيت فور البنوت زلف نمرك البنت مع الخط تس هي كن يزاجا نجحت بنت خطها جميل. يا نجحت بنت أن بنتون مطلوب نكرة زين، zoals we gezien hebben toch. Anders is het geheel. moet زين om het te laten worden. نجحت بنت خطها جميل. Nou. Aye. En nu gaan we één zin maken met jumla Fihliye. Marartu Bisadi Katin, Tebki, Akcent, Marartu Bisadi Katin, Tebki, hier is men hoort, dus Nekira. En daarna komt jumla als wasf, als beschrijving. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ها اخت طيب وغان نتهير بهاي Dit is dus de laatste opgave in deze in dit huiswerk van al naat al wa al haqiqi al haqiqi wa al en zometeen gaan we hoofdstuk het tewkid behandelen maar voordat ik Daarmee gaat beginnen. Zijn er vragen over naad? Tij, wat is de vraag? Uh, behandel jij je lessen vanuit? Ja. Ja goed, de lessen normaal gesproken worden opgeslagen in www.arabischelessen.com Dus die site die heeft te maken met, uh, met deze lessen. Ja, klopt. En uh, ja, de uh, voorgaande lessen die zijn dus opgenomen en zijn te vinden op de site. Nou, كيف تعرب؟ تعرب بصديقة هل باء حرف جر هنا؟ نعم حرف جر وفيكم بارك الله تعالى حرف جر بصديقة جار ومجروه